والماضي من عمري والماضي من عمري خلك بعيدة رياح ما فيني يكفيني ما فيني يكفيني لما أرد للجرح والماضي من عمري يكفيني ما رفيني يكفيني شفت الأسامن واحتار بك أمري ما قدر أنا مهما تراضيني شفت الأسامن واحتار بك أمري Hvala. اي دوك تكبيني مهما تجيب عذار وتقول ذا العري مالك عذر او حب في صدري جرحك سكن بالقلب والهم يطويني ما عاد لك احساس او حب في صدري جرحك سكن بالقلب والهم يطويني لا تفتكر للحين بفكر في ومعدت تعانيني لا تفتكر للحين يمر بفكري ما عاد افكر في ومعدت تعانيني لما ار للجار والماضي من عمري لاما أرض الجرح